وسجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا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 إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا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 قريبا ان انذرناكم عذابا قريبا يوم المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه